الرجال قوامون على نساء بما فض لالله بعضهم على بعض بما فض لالله بعضهم على بعض وما فقو من أمورهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تكافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واهجروهن في المضاجع وضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبه السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعدنا للكافرين عذابا